سَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فاحْتَمَلَ الشَّيْطَانُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُقِيدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِرَاءَ حِلْيَةٍ أَمْتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ